حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه خطرا فما اصطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا